بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق فإن الدين لواقع والسماء ذات الحبط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 وفي الأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمقلي وفي أفسكم أ فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون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 ثويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون